113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. طاسمين 115. تلك آيات الكتاب المبين 116. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 119. ونشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين 110. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنبار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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِي الْقَوْمَ